ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباة وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا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 وفتحت السماء فكانت بوابا وسيلت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا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 وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا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 يَتَصَفَّنَ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ ذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابَةُ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ أَتَخَذَ إلَى رَبِّهِ مَأْبَآبَ إِنَّهُ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 فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه يقولون انا لمردودون في الحافله اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسره فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهله هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ لَايَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْعَلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْعَلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ مِنْكَ لَنَا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلق من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وَلَرَضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاءٌ أَخْرَجَ مِنْهَا مَا وَمْرُعَهَا وَالْجِبَالَ أُرْسَأَ مَتَاعَ الْكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَ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 كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه لعما وما يدري لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا كَلَّا إِنَّا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُخُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوَعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ خلقه فقدره ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْذَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صبرنا الماء صبا ثم شكطنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا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 لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسترة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غدره ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجره بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار اطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجلت واذا النفوس وإذا النفوس زوجت واذا المؤن سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصغف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعلت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار السماء والليل اذا عسس عس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون ولقد رااه بنفق المبين وما هو على الغير بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فااين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين لمن ساء منكم ان يستقيم وما تشاء السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها لن ارك بك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلاما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن لبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصقونها يوم الدين وما هم عنها بغائب وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم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 يلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أَدْرَاكَ ما سجين كتاب مَرْقُومٌ ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعتَدِنَتِينَ إِذَا تُتْنَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الَوَّلِينَ كَلَّا بَرَّانَ على قلوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب لبرار لفي وما أدراك ماعليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن لبرار لفي نعيم على لرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مفسق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عيني يشرب بها المقربون إن الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكين واذا راوهم قالوا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على لرائك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا لغض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كبحا فملاقيه فأما من نوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من نوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا وَيَصْلَى النَّارَ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا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 فبشرهم بعذاب نليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم واستماء اليوم الموعود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الخدود النار ذات الوقود اذ عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقضوا منهم الا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 لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو, هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الوذود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هلتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من أرائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدرى كما قارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافل فالنظر للإنسان مما خُلِقَ خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائل فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهج إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم